بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممصاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك عرج منه لتنزل به وذكر للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءَ وَلَنْ تَذَكَّرُوا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ لَقَدْ كُنَّا فِيهَا بَأْسُنَا بَيَاتَنَا هُمْ قَائِنُونَ فَمَا كان دععْوُهُم إجأَهُم بَأْسُون إلا إلاا أن أَ قارُ إِ كُ ظَالمين فَلَ نَصْأرًا الذيينَ أُرُصين إِلَهِم وَلََا رَتْأَلَ الْمُرُ الصَّلين فَلَ ن وما كنا خائبين والوزن يومئذ الحق فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.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 وَلَقَدْ أَخْرَقَنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ فَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ عَلَّا تَسْجُدَ إِذَا مَرَدْتُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَحَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُوَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ, ثم لآتينهم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَإِذَا مَا أَتَوْهُ لَا يَجِدُونَ حِزْبًا إِلَّا كَأَنَّهُمْ لما تبعك منهم لأمل أنه جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكنات وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا في الشجرة فتكونا من الظالمين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 وَقَاسَمَهُم مَّا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا فَاقَ الشَّذَا وَتَبَدَّدَتْ لَهُمَا الثَّوَاءَاتُ مَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ وَنَادَاهُ مَا وَفَّ مَا أَنَا مَنَكُمَا تَتْرُكُمَا الصَّلَاةَ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّمَا سَتُؤَنَّكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا فِصَالَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقلهذ بط بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين وقن فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Yabani aadamakwadan zana na ada kunibaza yiiyo wain sau ati kuwarishaau wali baza tawa zani kanhoi zari kami yatin layi na Ya bani آدم لا يفتننكم الشيطان كما, كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما, ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إِنَّهُ يَدُكُمْ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرْمُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا السَّيَاطَ عَنِيَاءَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُونَ مَا وَرَبِّي بِالْقِثْطَ وَحَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدَ وَدَعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريق حق عليهم الضمالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 قل هي للذين آمنوا في العيات الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما أرم ربي الفواعش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنِكُلْ أُمَّتِنَا ذَلَّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاءَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ إِنَّ مَآتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى فَمَنِ اتَّقَى وَاصْطَفَى فَلَهُ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ۖ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ثَمَنَ وَوَمِنَ الَّذِينَ اتَّرَو عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَضِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا زَاغَتْ أَمْرُصُلُنَا يَتَوَفَّاهُمْ أَأَنُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ أَمْ نَكُونُ كَأَغْلَابِ الْأَوَّلِينَ أَمْ نَقُولُ إِنَّ آذَانَنَا خُشِّيَتْ أَمْ نَقُولُ إِنَّنَا كَفَرْنَا بِالَّذِي قال الذين خنوا في امم قد خانت من قبلكم من الذنب ورث في النار كلما خانت امه لا اختها ذا اذا تركو فيا جميعا قل تخرج من يقول لربنا اولئك يضلون فاتي قَالَ لِ كلُّضَعثُ وَلَك ل تَعلَمُ وَقَالَةُ لهُمْنِ أُخدهُ فَم كانَلَكمُم عَلَن مِنفضَضلٍ فَذُ قُ الْ الععَذاَبَ فَذُ قُل الْ الأذاَبَ بِمَاكُ تُم تْسبُ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنا تبت عنهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنة حتى ينزل الزמן في ثمن الخيط وَكَذَلِكَ مَجَثِ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَنَّمَ مِهَادَ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجَثِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا وَلَآتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا أُنَائِكَ أَصْعَابُ جَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ نَسِيَ الْإِنْسَانُ خَلْقَهُنَّ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُدْرِ ان تِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثَتْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَعَدْنَاكُمْ وَعْدًا وَقَدْ وَعَدْنَاكُمْ مَوْعِدًا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالون أم فأذن موزين بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوزا وهم بلا قنة كافرون وبينهما عجابة وانا مع رواف في نزان يعرفونك ولم بسمهم ونادوا الحرب نزانات ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمئنون وَإِذَا صُيِّبَتْ بَأْسَاءُهُمْ تَلَقَّاءَ أَصْحَابَ النَّارِ قُلُوبُهُمْ تَنقَاءُ لا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْعَرَافِ سَأَلَ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كنتم اها انا الذين عقدتم لا ينالهم الله برحمته ويدخلون الجنه لا خوف عليهم ولا انتم تاذنوا وَنَذِيرٌ لِّأَصْحَابِ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ آنفُضّ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يَوْمَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قُرْآنٌ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا عَنِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتم الحياة الدنيا فاليوم ننسهم كما نسلقوا يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجعدون ولقد جئنا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 قد جاءت رطل ربنا بالحق فهلنا, فهلنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم كانوا يفترون ان ربكم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل نهارا ويطغى به حسيسا والشمس والقمر ونجوما مسخره بامري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 إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ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 انرك في ضلال مبين قل يا قوم الى اتباع ضلاله ولكنني رسول من رب من الله ما لا تعلمون.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 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا, إنا لَنَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوِمِ لِسَبِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصع نمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم واذكروا اذ جعلناكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطوا فذكروا الا الله لا عنكم تفلحون قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدًا وَنَذَى وَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتْنَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ اتُجَادِلُونَ رِفْثَ أَسْمَاءٍ ثُمَّ يَتَمَوَّها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سلطان Fa ta voiiu مِنَ ni maa ku melama mau tawaidiin faa zanawan lavina ma'a be rama minna waqo kwa na na bin lavina وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قم اعبدوا الله ما لكم من ناي غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ففروها تاكل في أرض الله وَلَا تَمَتْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ حَذَابٌ نَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضُ وببوأكم في رضي تتخذون من سهولها قصورا وتنعتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَن آمَنَ مِنْ أُمَّةٍ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا وَرَثَ مِنَ الرَّبِّ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرِّثْنَا بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِكَافِرُونَ فأقروا الناقة وعتا وانه من ربهم وقالوا يا صرئ اعتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فأوقذتهم رجف فتفاصبوا في درم زافين Wa ko ya kami na kozebeda tukom na towami wa ma twatuna kum Wakin la tuaipunan nawa Wao twanikhoana niqamigi at na tunats isata masaba kwa إنكم لتعاتون الرجال سوة من دون النساء بل أنت قوم مثرفون وما كان جواب قومه إلا أن إلَّا أن قال أخرجهم من قريتكم إنهم مؤناس يتطهرون فأن جنّه هو أهله إلا امرأة كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم الطوف فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَإِذْ مَدَيْنَا إِلَى الْأَخْوَانِ شُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَنَّا لَا من إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا تُفْسِدُوا وَلَا تَبَغَثُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي نَرْضِ بَأْدَ إِصْلَاعِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ أَن كُنتُم مُؤْمِنِينَ A tankwa du wa binkulyese lotta Tu wa iniduna watọhodduna a sabibili na iada mana binii watbaruna ha iwasha watkolo ezikontu kwaidanzakaswala kum وَإِن كََ ط إفَةُ مِنْ قُم آممَنُوا بِالَّذ أُرْسِلتُ بِه وَطفَ وَط إِنْفَةٌ لَِ مِنوا فَصْبُِ حتىَ يَحْكَُ اللهَّهُ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أول كنا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 وَبِأَن أَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شِعْبَهُمْ إِنَّكَ إِذًا a hofa تو va fi de j min All vi ka zaabo cho aiban kamiغنا fi All vi ka zabo فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَفُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا إِلَّا أَوْ خَذْنَا أَلَ بِالبَأسَِ وَالضَّر اللهَّ إِ عَلَّهُم مَضلَّعُ سَُّ بَدّنَناَا مَكَانَ السَّنجئَاتِ الحَسَنَ تَ حَعَ فَو وَقانُوا قَدمَ السَّآبَأَنَ الضرُّ وَالصَّرو فَأَقَذْناَاهُم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل الخلا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الثماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم kanu ya ci A amin na a quda Aati a ho ba sununa baya ta wahum na imuna aawamin Awami a أفأمنوا مكر الله فلا يامن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرسون الأرض من بعد ألياء لونساء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوب فهم لا الْقُرْآنَ خُتِفَ عَلَيْكَ مِنْ بَأْيِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ أَهْدَ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُنَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسُو بِآيَاتِنَا إِنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَوَّمُوا بِهَا كيف كان آقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق ألي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببجنة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها من الصادقين فألقي عصوره فإذا هي سعبان مبين ونزع يده ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوي فرعون إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا ارجوه واقوه وارصف المدائن آشرين يا توك يا توك بكل الساحرين عليم وجاءت عروة فرعون قالوا ان لنا لاجر انكم نحن الغالبين قُلْ إِنَّ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قُلْ يَا مُنْثَائِمَ مَا أَنْتُمْ طَالِقُوا وَإِنْ مَا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قُلْ أَلْقُوا فلما ألقوا سعروا أعينا الناس واسترهبوهم وشاءوا بسعر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي التلقف ما يافكون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 قَدْ عَلِمَ أَنَا فَنَلَكُم إن هذا إن هَذَا إِمَّا فَانَ مَكْرُم مَكَرْتُمْ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوهُ مِنْهَا أَلَا لا أقطع عن أيديكم وأرجمنكم من خنافس ثم بلأوا صلبًاكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا منقلبون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 وَقَالَ الْ المَلَأُ مِن قَوْمِ فِرعَْنَ أَتَذَرُمُوسَ وَقَوْمَهُُون يُفْسِيدُ فِي الألضِ وَيَذَرَكَ وَآتَك قلَ سَنَقَتُلُ أَبَنَا أَوم وَلََْتَعينِ السَّ أَهُ وَإِ قَالَ مُسْلِقَ مِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحصن تقولوننا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسل أَلَإِنَّمَا الطَّائِرُ مِنْ دُنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَصْحَرَنَّ لَتَصْحَرُنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطعفان والجرد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجريمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجَزُ قَالُوا يَا مُوثِ ادْعُ لَنَا وَبَّكَ بِمَا أَهِدَ عِنْدَكَ لَإِنْ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجَزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْصِلَنَّ مَعَكَ بَرِي إِسْرَائِيلٍ فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُمُ الرِّجَثَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارب التي باركنا فيها فَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُثْنَى عَشَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا أَصَابَهُمْ وَتَمََّّنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا فأتوا عنا قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن مُتَدَبِّرُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا ရna kuna le fer auna سُوءَ na يَقْتُلُونَ ala va bi ya kwatul Yakwatuluna ebene a ku wa وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَبْنَاها بِعشرين فَتَمَّتْ بِقُوَّةِ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فلما تجل ربه للجبل جَعَلَهُ دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إِلَيْكَ وأنا أول المؤمنين قال يا vai touka a na sibirisa nti oo ab bikana mi vakhzi Vakhzma وَكَتَبَنَا لَهُ فِنَ الْأَلْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعَةً وَتَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ خَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سعصف على آياتي الذين يتكبرون في نرض بغير الحق وإن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنا غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبيط وتأمالهم حل ولقاء ناخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوموسى من بعده من حليهم عجلا جفدا له خوار Alam ya roendahu na yukalimuhum, wala yahdiin sabina, it takhavu, wakanu الناس قط في عيدهم ورأونهم قضوا ليقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخواثرين Ma j enaàmi bana ain fa kwa bisa ma to ni ba e a je tomo aọ وَأَلْقَى النَّوَّاحُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ وَأَنَا بَنَؤٌ مَا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ فَلَا تَشْمِتْ بِي يَا لَئِدَ أَوْ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ القوم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم وضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بَعْدَهَا غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَمْ سكت عن موسى الغضب أخذنا الواع وفي نسختها هدى ورحمة من الذين هم لربهم يرابون واختار موسى قومه سبعين رجلا هلما أخذتهم الرجل فتقال ربي لو شئت ألكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعلت سفاء مناه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 إنا هدنا إليك قول عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وفعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاة والذين هم وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ إِذَا وَضَّحُوا أَنَّهُمْ يَضْرِمُونَ وَيَضَعُونَ أَنهُم أَضْرَهُمْ الذين آمنوا به واذرو ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النورا الذي انزل ماءهم اولئك هم المفلحون قل وَقُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ الَّذِينُ وَمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسِى الْأُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَطِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطْعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَثْبَاطَ وَنُمَمَا وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه القوم أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من أثنة عشرة عين قد كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلو قلوا <تصفيق> من طيبات ما رضقناكم وما ظلمونه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها عيث شئتم وقولوا عطة وَقهُ عوَةُ وَدقُ الْبَابَ سُك دَطُ َ لكممْ خطْوأَتُكُم سَزينضُ مسنين فَبَتَّل الذيينَ غَامُ مِنْهُ قًَْا غيرَ الذي قينَ لهُم فَأَر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 Kذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَ تُمَّةٌ مِّنُهُمْ لِمَتَعِوُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُمُوا أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا سَدِيدًا وَأَنُذِكِّرَنَّ تِلْكَ أُمَّةً أَوْ نُطْعِمُ كَمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ الظَّلَمُوا بِعَذَابٍ بِيْثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ لَمَّا آتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلَنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَوَاسِئِينَ وَإِذِ تَأَذذ رَوَبّكَ لَا يَبَ فًَا لَيْهِمُ إِ يَْمِ الْ القِيامَةِ مَا يَسُمُسُ الأذَابَ إِ غَبكَ لَثَرعُ للَعِقابَه وَإِندَهُ لَ غَفُونُ الرحيم وَوقَطْطلَعْنَاهُم في لَوْضئُ مَا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرضها فلدنا ويقولون وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاقُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَوَسُوا مَا فِيهِ وَالذارون خِنَةُ قْرُ منَِّ بينَ يَاتَّقُ فَل تَعقِلون وََّذينَ يمَكونَ بِالكتابِ وَأَقو مُصاتَ إِ إِ إن لا لُظيعُ أَجرَ الْمُصْنِحين وَإِذْ تَقَانا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 Daida ata kunu yau maqiiyaama in ku ana va oo fiina auta kunu en naman auta kunu in وَابْلُوا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُحْلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ وَكَذَلِكَ الْبَصِّنُ آيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِينَ اتَيْنَا آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ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 فَأَمَّا فِرْعَوْنُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَا يَشْكُرُونَ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ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 أولئك كلن آم بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسن فدعوه بها واذهروا الذين يلحدون في أسمائه ذَٰلِكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ مَّكَانَ يَعْمَلُونَ وَمِن مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَنَسْقِدِرُهُمْ فِي الْجَحِيمِ حَتَّىٰ إِذَا inna kaydei metin awa lam yetafakkaru ma bi soaibihim min jinnah in huwa illa nathirun mubin awa lam yanforu لا <تشركو> كُنْتَ انْتَ مَاتَ وَعَلَى الارضِ وَمَا خَرَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَعَن عَسَى ان يَكُونَ قَدِقَتْ وَبَعَثَهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ Mən yضل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا se pož grassroots minutes ikke han. Se sn لا in aslanas i to midlju ne jahaj можете ure popogu. Lis Gore, vsem ti اكثر الناس لا يعلمون قل لا املكني نفسي نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الوعب لستكسرت من الخير وما مثني السوم إننا إِلَّا نَذِيلٌ وَبَشِيلٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَذْخَلَ الدَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَإِنْ لَإِنَ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Amma a tama fuani am ta aalabu sinkan fima a taumafataata vuoang mayo ciko Anyu cini ku na yalokosay a ولا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد لمسالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها Am lhomu aajinu yubassirun biha? Am lhomu aathanu yasmakun biha? Qul, da'u shurekāakum, thum makidūni, fala tunzirun. In waliġi allahu lazi razza lalkitāb وَهُما يت وََّ الص الصالِحي وَلا فين تَدون م دُونه لَا يَطَطْوئُ laصُراقُ وَلاأَثsaصُر وَأَن تَد إِ الْهد ل وَتَدْعُو مِيَامٌ وَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَزْعُرُونَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Di la vitakaiza ma sa ho e fomišetakalo faiza ho mo bal Wawan omi o me du na ho fil وَإِنْ تَعْتَذِرُوا بِآيَةٍ قُولُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ نَمَا أَتْبَعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي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 Taka fin nafzika tver'an wa khifatan Wadun aljahri min alqul bil'udu Wala asal, wala takum min ان الذين ندعو بك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون الله اكبر الله اكبر